موسیقی من انك احد تقيتن فلا تخضار بَيَنْظُرُ مَعَ الَّذِي nóô la tâmô ی وَقُنَّ في موسیقی و إنما يريد الله ليحب عنكم الرجس أهل الميت ويط tratta الله كان لطيفا خبيرا بسم الله الرحمن love Love. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن عليه أحد يقولوا منن <تصفيق> دمت